بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم ومبارك على سيدنا وبينا محمد علي حفظ والصلاة وتم والتسليم الحقيقة ليس لي أن أتكلم عام شيخنا حفظ الله وإياكم لكن هذه قصة وموقف حصل ليلة البارحة طريبا أمس العصر أو الظهر وأتمنى والله يعني اللي إلى الآن لا زال لاحي في الدنيا نيتعدم مع الله أنا أتمنى كل من هم مقصر مع الله عز وجل اليوم يبدأ حياة جديدة مع الله أتمنى أن الفتاة اللي مقصرة مع ربها اليوم تبدأ حياة جديدة مع الله أنا أمس في تويتر أبشر الأخوان في تقريدة وقلهم إحدى الأخوات تايب إلى الله هذه الأختي أخوانا رسلت علي رسالة أمس تقول يا أبو سعود أنقذني تقول أنا في غفلة قلبي ما يتحمل المعاصي تقول لبسي عاري أسمع الأغاني تقول كل معصية تخطر على بالكم سويتها الشاهد يا أخوان قالت وش الحل؟ قلت لها أنا أعطيك رقم واحدة من أخوات الداعيات في رسالة وإن شاء الله تساعدك على ظليل الخير أرسلت عليها رقم واحدة من أخوات الداعيات وكلمتها ليلة البارح يا أخوان تبشرني الداعية تقول هذه الفتاة ليلة البارحة تقول والله ما نامت ليلها كل قيام للليلة وتوبه رجوعه الله عز وجل أرسلت علي هذه الفتاة تقول يعلم الله أني أشعر براحة ما مرت عليه بحياتي هذا آخر ما صار معي ومع هذه الفتاة صلاة المغرب وانا جاي للقناة يا اخوان تتصر علي اختلت داعية ثم تقول ابو سعود فلانا اللي البارح توفى الله عزيزي البعض صلاة المغرب تقول يا إخوان تقول الداعية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 ما عمر أحد سمعها مني تقول سافرت بلاد وبلاد في حياتي ما شفت منظر زي اللي شفتها ولا نائمة تقول له أخدا تقول للداعية تقول شفت في المنام حديقة تقول شفت حديقة وشفت فيها غرف فيها من الجمال ما يعلم به إلا الله تقول للداعية والله ما نامت حتى حرفت عليها أنها تنم عدت لها آخر رسالة أرسلتها قبل صلاة المغرب اليوم اسمعوا آخر رسالة يا أخوان اسمعون الأخوات اللي إلى الآن مقصرة في عبايتها مقصرة في دينها وفي حشمتها وفي عفافها آخر رسالة أرسلتها وقتنا هذه قبل صلاة المغرب يا أخوان تقول الحمد لله غيرت عباتي وصرت محترمة ياه وين كنت عن عزة النفس هذه آخر رسالة ذكرتها قبل صلاة المغرب هذا الأخت الداعية قبل قليل أرسلت رسالة يا أخوان عن طريق عمتها عمتها تقول ذهبنا إلى المستشفى تقول إنها تقول ما في جوالها رقم إلا جوال الأخت الداعية ورقم جوالي أنا وتقول هذا ولا أهلي بس تقول الداعية عمتها قبل قليل تقول لها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 سيصلن عليها صلاة الظهر أسألكم بالله يا أخوان هل تعرف أنها ستموت الله عز وجل أنقذ حياتها في ليلة واحدة في ليلة واحدة غيرت حياتها وغيرت مجرع حياتها تابت ورجعت إلى الله عز وجل نحن نحسن الظن ونحسن أن الله عز وجل لا يضيع من تاب ورجعي ليه وأن الله يقبل توبة العبد وأن الله عزل يفرح هذه الفتاة أحباب الكرام وهي والله رسالة لي أنا أولا ألا نغفل عن الموت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 والله عزيزي قال كل يوم يعطي الواحد مننا درس يعطي الواحد مننا درس الفتاة والرجل والشاب والصغير والكبير الله عزيزي قاعد يعطينا دروس في الحياة لعلنا نتوب ونستغفر ونرجع إلى الله عزيزي وجل الآن أحباب الكرام الموت تخطانا وذهب إليها ما ندري والله متى سيتخطى الموت غيرنا ثم سيأتي إلينا لذلك هذه رسالة هذه رسالة اللهم بلقت اللهم بشهد كل من يسمعني في هذه الساعة الرجال والنساء الصغار والكبار الله الله يا أخوان لا نغفل عن الموت نتقوم ونرجع إلى الله عز وجل هذه الفتاة يا أخوان في ليلة واحدة في ليلة واحدة تقول والله ما عمري مر عليه سعادة ولا أرتحت مثلها اليوم تقضي ليلها كلها قيام للليل وتوبة ورجوع إلى الله عزيز وش السبب يا أخوان وجدت لده ونحسبها أنها صدقت مع الله عزيز وجل من صدق مع الله صدق الله معه لذلك يا أخوان كل واحد منا يجدد التوبة مع الله كثير مننا يغتر بمظهره وأنني مستقيم وأني ملتزم أمام الناس وندعو ونذكر الناس بالله لكن أحوالنا تشكأ إلى الله كلنا نحتاج التوبة ورجوع إلى الله كلنا نحتاج أن نجدد الحياة مع الله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 متى حط داع الناشي إذا دا كيركبوه ذلك أحباب الكرام الله عز وجل يقول كل نفس دائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وادخل الجنة رأت في رؤية البارح أنها ترى حديقة وترى غرف أسأل الله أن تكون مسكن و أسأل الله أن يكون دارها وأسأل الله عز وجل أن تكون من أهل الجنة وأن نكون إياكم ممن يتمون إلى الله عز وجل أختم وأعتدن لشيخنا أختم بنسالة إلى الأباء والأمهات الله الله في أبنائكم الله الله في بناتكم هذه تقول أهلي يعطونني الدنيا كلها يعطونني بس فلوس فقط فلوس تقول والله ما يسألون عن عبايتي ولا يسألون عن حجمتي ولا يسألون عن عفاقي ولا يسألون عن غطاء اللي ألبسها ولا يسألون عن أي شيء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 وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا لعلي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 في هذه الساعة أن يقضيها في قلبي وفي قلوبكم وفي قلوب كل من يسمع رو في هذه الساعة توبة صادقة قبل الممات ما